لكن من دون العباد جميعهم ذنب عظيم قد ينوب به الورع.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 وخلعت ثوبي والحياء وما بها ولبست ثوب الفقر اشعثا انبا قد بابك يا رحيم ان الحمد بكل هذا الدمع يجري فان طونت نحو البيت يسبقني فميل يقبل الحجر الاتي قل فلا ثمت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 ركع عن عند المقام مسبحا ومكبرا لا ذنوبا, ذنوبا, ذنوبا, ذنوبا لا يضرك حجمها واستر على عبد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 فقضيت سبعاً والرجاء بخالقي ان يسترى الذنب العظيم وينفراً يا راحلين إلى منا هذه منا هذه الجبال وتلك سنه من سراء صلوا بها, صلوا بها خمسا كما فعل الذي قد جاءكم بالنور حتى أزهره فإذا قضيت الفجر فيها فانتظر حتى الشروق لكي تهب مغادرا وازحف مع الجمع العظيم ملبيا واجمع من العرفات خيرا وانفرا وانزل بأرض دب فيها المصطفى واحلل على واد رأه وعاصر واسأل فخورا ها كنا حجت مع المختار نورا أنوارا يا صخرا نمرة هل سمعت خطابه أسمعت من رزق البيان فعبرا أسمعت هل بلغت تسأل أمة قالوا نعم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 تبا هداه تفوز بخير شفاعه من خالف المختار يحشرك في عرفت يا جبل الدعاء يا جبل الدعاء تحي من عاشق لك فيها وتحيا رحمه <تصفيق> لا شريك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 فأقرت الاسلام فأقرت الاسلام دينا اخرا والنعمه رضيت وقد تباعد عهدها وانظر, وانظر فقد صار الكمال مبعثرا وتفرقوا وتمذهبوا وتشرذموا والكل أصبح تائها او حائرا فتحول الإفك المبين إلى هدى وتصدر الجهل الحياة وفسرا يا رب إني قد آتيتك بارغا من كل ند للعباد مزورا فارحم عبيدك يا واجعله في علم الشريعة مبصرا لك والملك يا بل ولا ترجع عبيدك خاسرا واغفر لاخواني جميعا ذنباهم واستر عليهم يا حليم وكثرا عرفا قاربت ساعته والقلب فيك مصورا قد شاء رب العالمين فراقنا بعد الوروب لكي أعود القهقرا وشددت رحلي نحو جمع قاصدا وديان جمع للصلاة مع الوراء جمع النبي بها الصلاة جماعة والفجر قد أداه فيها مبكرا In مشعرها prayer tree ولسان حالي قد أبان وعبر master's lips were told in Jesus's Lucar I prayed with ثم انتهينا والرحيل إلى منى قد حان قبل شروقها أن تظهر يا راحلين إلى منى هيا بنا هيا هيا بنا هيا إليها بادئا ومكررا قصدت جمرتها لأرمي سبعها ورفعت بالتكبير صوتا هادرا الله أكبر عند كل قذيفة في وجه ذنبي كي أعود محررا الله أكبر قد رميت خطيئتي الله أكبر والذنوب على الثرى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 هذي منو بعيدك فديه تقلك قلنا وقل البيع قل المشترى فقبل من العبد الفقير وإلا وقد جاء بيتك هل سيرجع أفقار وحلقت بعد الذبح مقتديا ببيت الله وكالله لا تسأل سواهم مفسرا اليوم يسر للحجيج أمورهم لا ذنب في ما قدمو أو ورجعت نحو البيت يسبقني فمن فأنا المتيء مقبلا أو مدبرا اسال دورا كم عاشقت خيالو وملات عيني منه حتى بصرا وشربت كاسا من انت كل لي فغسلت كل منه طيبا عن برا فبدات اسعى طائفا متذليلا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 ختمت بالمر والعتيق شعاع حجتي فاستر عبيدك بالهدايه اذ عرى واختم له بالحق عند مماته واجعل له من فيض جودك ناصرا فأنا الصغير فالنعمة لك والمل فأنا الصغير لبيك اللهم لبني فقدت كل وسائلي ولقد هفوت وجئت بيتك صاغرا وشرعت بالعود الأخير امنا لا باس في يومين تبقى ذاكرا أو من اراد ثلاثة يبقى بها فكتاب ربك قد اجاز وخيرا جاء الفراق لأرض مكة بعدما كان اللقاء كان اللقاء وعلى القلوب مؤثرا فذهبت للبيت العتيق مودعا فثاقلت رجلاي أنا أهجرا أنا أهجرا, انا اهجرا انا اهجرا انا اهجرا وانهل من تلك العيون سحبوا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 يا بيت ودع بالسلام مسافرا طوفته بالدمع سبعا داعيا عودا من الرحمن برا طاهرا تلك المناسك قد جمعت صحيحها